اللهم لك الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 حيّا على الصلاة حيّا على الفلاح حي على الفلا الله اكبر الله لا